وكذا يتفتنا بقضه أَنَّى يَسْلُوهُ بِأَمْرِ مَا بِالشَّانِكِرِين وَإِذَا كتب أبكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجدالة ثم تاب من بعده وأصلح فآل وَكَذَلكَْلُ فَلُ للِآِ وَل تَس قل لا أتبع أهواءكم قل ضليت إذا وما ألم من مَا يَدْرِي مَا تَجْنُونَ فِيهِ إِنْ يُؤْخِضُ اللَّهُ لَنَا يَخْسَرُ الْحَقَّ قَرُبُوا أَلَنْ يُفَصِّلِ قُل لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ المترجم <تصفيق> Amen. Mm -hmm.